كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أ ن ت م أ ض ل ل ت م عبادي هؤلاء ام هم ضلوا السبيل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 يوم يرون ا ل م ل ا ئ ك ة لا بشر يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقد م ن ا إ ل ى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا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 كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا ي أ ت و ن ك بمثل إ ل ا جئناك ب ا ل ح ق و أ ح س ن تفسيرا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 لنحيي به ب ل د ة ميتا ونسقيه مما خلقنا أ ن ع م ا و أ ن ا س ي كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا ف أ ب ى أ ك ث ر النيس إ ل ا كفورا